بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة 124. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم 125. فلة من الأولين وقليل من الآخرين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 لا يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامتى للؤلئلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهم إن شاء فجعلناهم أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين 113. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 114. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 115. في سموم وحميم وظل من يحموم 116. لا بارد ولا كريم 117. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين و كانوا يصرّون على الحِيات العظيم وكانوا يقولون أَإِذا مَثَنا وَكُنا تُراب وَعِضَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَاٰءُنَا الْأَوَّلُنَّ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ 114. إنكم أيها الضالون المكذبون لا لآكلون من شجر من زقوم 116. فمالئون منها البطوم 117. فشاربون عليه من الحميم 118. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 111. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 112. أفرأيتم ما تمنون 113. أعنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 114. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين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 116. لو نشاء لجعلناه حقاما ثولتم تفكهون 117. إنا لمغرمون بل نحن محرومون 118. أفرأيتم الماء الذي تشربون 119. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أشتم شجعتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرا وما تعلم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 لا يمسه إلا المطهرون 118. تنزيل من رب العالمين 119. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 110. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 111. فلولا إذا بلغت الحلقون 112. وأنتم حينئذ تنظرون 113. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 114. فلولا إن كنتم غير مدينين 115. ترجعونها إن كنتم صادقين 114. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان, فروح وريحان وجنة نعيم 115. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين